كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلست ماذا لبدى أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه اقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فاذك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم